أشرعكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافق نوركم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 والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير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 وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها مَا ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها قرعاتها، فأتين الذين آمنوا منهم أجراهم، وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعطيكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا.